خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقوا في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من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 من خردل فان في صخره فتكون في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني اقيم الصلاه وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما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 مَنْ خلق السماوات والأرض هناك اجرات يجب ان يكون هناك اجرات يجب ان يكون هناك اجرات يجب ان يكون هناك اجرات يجب ان يكون هناك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 ما نجأهم فلما نجأهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفر يا أيها